لعلكم تفلحون قال رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا واياكم به في دار كرامته ووالدينا والمسلمين التوبة النصوح هي التوبة الصادقة وحاصلها أن يأتي بأركانها الثلاثة على الوجه الصحيح بان يقلع عن الذنب إن كان متلبسا به ويندم على ما صدر منه من مخالفة أمر ربه جل وعلا وينوي نية جازمة أن لا يعود إلى معصية الله ابدا وأظهر أقوال أهل العلم أنه انتاب تاب توبة نصوحا وكفر الله عنه سيئاته بتلك التوبة النصوح ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته الأولى الواقعة على الوجه المطلوب لا يبطلها الرجوع إلى الذنب بل تجب عليه التوبة من جديد لذنبه الجديد خلافا لمن قال إن عوده للذنب نقض لتوبته الأولى ثم قال رحمه الله واعلم أن التوبة تجب كتابا وسنة وإجماعا من كل ذنب اقترفه الانسان فورا وان الندم ركن من اركانها وركن الواجب واجب والندم ليس بفعل وليس في استطاعه المكلف لانه فعال لا فعل والانفعالات ليست بالاختيار فما وجه التكليف بالندم وهو غير فعل للمكلف ولا مقدور عليه والجواب عن هذا الإشكال هو أن المراد بالتكليف بالندم التكليف بأسبابه التي يوجد بها وهي في طوق المكلف فلو راجع صاحب المعصية نفسه مراجعة صحيحة ولم يحابها في معصية الله لعلم أن لذة المعاصي كلذة الشراب الحلو الذي فيه السم القاتل والشراب الذي فيه السم القاتل لا يستلذه عاقل لما يتبع لذته من عظيم الضرر وحلاوه المعاصي فيها ما هو أشد من السم القاتل وهو ما تستلزمه معصية الله جل وعلا من سخطه على العاصي وتعذيبه له أشد العذاب وعقابه على المعاصي قد يأتيه في الدنيا فيهلكه وينغص عليه لذة الحياة ولا شك أن من جعل أسباب الندم على المعصية وسيلة إلى الندم أنه يتوصل إلى حصول الندم على المعصية بسبب استعماله الأسباب التي يحصل بها فالحاصل أنه مكلف بالأسباب المستوجبة للندم وأنه إن استعملها حصل له الندم وبهذا الاعتبار كان مكلفا بالندم مع أنه فعال لافعل ومن أمثلة استعمال الأسباب المؤدية إلى الندم على المعصية قول الشاعر وهو الحسين بن مطير فلا تقرب الامر الحرام فانه حلاوته تفنى ويبقى مريرها ونقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر تفنى اللذاذه ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الاثم والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار وأما الإشكال الذي في الإقلاع عن الذنب فحاصله أن من تاب من الذنب الذي هو متلبس به مع بقاء فساد ذلك الذنب أي أثره السيء هل تكون توبته صحيحة نظرا إلى أنه فعل في توبته كل ما يستطيعه وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق للعجز عن إزالة فساده في ذلك الوقت أو لا تكون توبته صحيحة لأن الإقلاع عن الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق ومن أمثلة هذا من كان على بدعة من البدع السيئة المخالفة للشرع المستوجبة للعذاب إذا بث بدعته وانتشرت في أقطار الدنيا ثم تاب من ارتكاب تلك البدعه فندم على ذلك ونوى الا يعود إليه أبدا مع أن إقلاعه عن بدعته لا قدرة له عليه لانتشارها في أقطار الدنيا ولأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ففساد بدعته باق ومن أمثلته من غصب ارضا ثم سكن في وسطها ثم تاب من ذلك الغصب نادما عليه ناويا لا يعود إليه وخرج من الأرض المغصوبه بسرعة وسلك أقرب طريق للخروج منها فهل تكون توبته صحيحة في وقت سيره في الأرض المغصوبة قبل خروجه منها؟ لأنه فعل في توبته كل ما يقدر عليه أو لا تكون توبته صحيحة لأن إقلاعه عن الغصب لم يتم ما دام موجودا في الأرض المغصوبة ولو كان يسير فيها ليخرج منها ومن امثلته أيضا من رمى مسلما بسهم ثم تاب فندم على ذلك ونوى الا يعود قبل إصابة السهم للإنسان الذي رماه به بأن حصلت التوبة والسهم في الهواء في طريقه إلى المرمي هل تكون توبته صحيحة لأنه فعل ما يقدر عليه؟ أو لا تكون صحيحة لأن إقلاعه عن الذنب لم يتحقق وقت التوبة لأن سهمه في طريقه إلى إصابة مسلم فجمهور أهل الأصول على أن توبته في كل الأمثلة صحيحة لأن التوبة واجبة عليه وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليه وما لا قدرة له عليه معذور فيه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الأدلة التي قدمناها قريبا وقال أبو هاشم وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي علي الجبائي إن التائب الخارج من الأرض المغصوبه آت بحرام لأن ما اتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذن كالمكث والتوبة إنما تحقق عند انتهائه إذ لا إقلاع إلا حينئذ والإقلاع ترك المنهي عنه فالخروج عنده قبيح لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو مناف للاقلاع فهو منهي عنه مع أن الخروج المذكور مأمور به عنده ايضا لانه انفصال عن المكث في الأرض المغصوبة وهذا بناه على أصله الفاسد وهو القبح العقلي لكنه أخل بأصل له آخر وهو منع التكليف بالمحال فإنه قال إن خرج عصا وإن مكث فقد حرم عليه الضدين كليهما انتهى قاله في نشر البنود وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود مقتصرا على مذهب الجمهور بقوله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 ولنا إن شاء الله لقاء آخر يعقبه أتمنى ان يجمعنا بكم لقاءنا القادم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته